او أو يمكننا سنقول قسما ثالثا وهذا ما سنتكلم عليه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى من الممكن أن بعض هذه الأنواع تدخل في تدليس ال التسوية تدليس ال التسوية, التسوية, التسوية تدليس التسوية يعتبر من من أشر أنواع التدليس لأن فيها تعامية كبيرة جدا على على الباحث أو فيها نوع من اخفاء الامر على الناقد كي لا يصل الى حقيقة الرواية كي لا يصل الى حقيقة الرواية الاهل العلم عندما عرفوا التدليس التسوية وهذا القسم الثالث من انواع التدليس الذي سنتكلم عنه اليوم ان شاء الله تبارك تعالى عندما عرفوه عندما عرفوه اعرفوا الحفظ العراقي عليه رحمة الله بتعريف طويل هو أقرب للوصف والشرح أقرب إلى الوصف والشرح منه إلى التعريف. يعني تجد تقرأ التعريف الحافظ العراقي عليه رحمة الله في كتاب التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح او في شرح الألفية شرح الألفية للحافظ لنفس الألفية للحافظ العراقي نفسه. ستجد ان الحافظ العراقي عليه رحمة الله كان يعني إيه يشرح معنى تدلس التسوية في في التعريف أكثر منه تعريفاً لأن معروف أن في صناعات الحدود عند أهل الأصول الغالب على التعريف لابد أن يكون قليل المبنى عظم المعنى يعني عدد الكلمات تكون قليلا قدر الإمكان يعني لو استطعت أن لا تزيد حرفا واحدا في التعريف أو في الحد بتاع التعريف لا تزيده طالما أن المعنى سيكتمل بدونه خد بالك فلو لو جينا نقرأ كلام الحافظ العراقي عليه رحمة الله ولذلك تلميز الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعقبه في ذلك الحافظ العراقي عليه رحمة الله عندما أراد أن يعرف تدلس التسوية قال معناه أن يجيء المدلس أن يجي معلش سنسمع المعنى لأن الكتابة هتبقى طويلة أو أخوان إحنا ممكن إحنا أطول حوالي سبعة أسطر وخد بالك فإحنا نأخذ تقريبا تعرف الحفظ المحجر يعني أقل شوية في المبنى من تعرف الحفظ الأرق عليه رحمة الله والاثنين قاربين في المعنى الاثنين قاربين في الآف المعنى وسنوضح الفرق بين التعارفين ان شاء الله تبارك وتعالى الحفظ الأرق عليه رحمة الله يقول أن تدلس التسوية معناه أن يجئ المدلس أن يجئ من المدلس وخد بالك أن يجئ المدلس إلى حديث شيخ إلى حديث سمعه من شيخه إلى حديث سمعه من, من شيخه وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف اسمع الترتيب عشان احنا هنوضحها اكتر ان شاء الله تبارك تعالى بالمثال اللي هنكتبه على الصبورة كمين شوية فبيقول ايه وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة يبقى المدلس ورهكم راوي 3 شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه يبقى اللي بيدلس تدلس التسويه ده بيبقى فوق كم طبقة كم راوي 3 شيخه المباشر وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه وخد بالك اه بيجي المدلس يعمل ايه اللي هو بيدلس تدليس التسويه تدليس الايه التسويه طبعا تدليس الاسناد معناه احنا قلنا معناه ايه بيسقط الشيخ بتاعه بيسقط الشيخ المباشر تلسل الاسناد ما احنا قلنا الاول ايه الاسقاط للشيخ وان ينقول عن من فوقه بعنوى آه. يبقى النوع الاولاني اللي هو تلسل الاسناد بيسقط فيه الشيخ المباشر بتاعه واخد بالك ويروي عن شيخ ايه اخر بس يكون ادركه بس يكون آه ادركه إما أدركه وسمع منه يعني عاصره وسمع منه أو عصره ولم يسمع منه على اختلاف أهل العلم في تعريف الآه تدلس الإثناء بلك النوع الثاني اللي هو تدلس الشيوخ ما بيسقطش فيه حد لا يسقط راويا ولكن يصف الراوي بوصف غير مشتهر بوصف غير آه مشتهر لو أنا قلت لك وصححه محمد نوح محمد نوح من محمد نوح محمد نوح ده الشيخ الالباني والده كان اسمه نوح هو اسمه محمد نوح نجاتي الالباني نصر الدين دي لقب نصر الدين دي لقب محمد ناصر الدين ممكن يقدم ممكن يأخذ أنا ممكن أقول أحمد طقي الدين ابن عبد الحليم ابن تيمية الوشخ الإسلام يعني لأنه وشخ الوشخ الإسلام اسمه آ أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني مش كده وممكن أقول تقي الدين الإمام وطقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية ممكن أقدم ال اللقب وممكن آ ممكن أخيره ما فيش إشكال فاحنا بنقول محمد نصر الدين ده الاسم ده كده على بعضه ده اسمه مركب على فكرة. اسمه ايه مركب إنما والد الشيخ الألباني كان الحج نوح واختبالك فنوح نجاتي الألباني انت تلاحظ إن بقيت الاسم غريب شوية لأن الشيخ الألباني ليس عربي الأصل الشيخ الألباني اصلا من ألبانيا واختبالك من دول اه من دول روسيا الشعيع زمان كان جزء من الألبانيا ده جزء من ايه من الاتحاد السوفيت القديم في البلد آه فاني لو قلت وصححه محمد نوح الشيخ الألباني ما مشهور عند الناس بمحمد نوح أبدا هو مشهور عند الناس بالشيخ ناصر أو بالشيخ الألباني أو محمد ناصر الدين الألباني في البلد آه فهنا تجلس الشيوخ معناه إننا ايه أصف الشيخ بتاعي بوصف لا يعلمه عنه كثير من ال من الروه أو كثير من الطلب يبقى تجلس الاستناد إسقاط للشيخ المباشر اللي نبروا عنه فالأول الإسقاط للشيخ وأن ينقول عم من فوقه عن وأن يسقط الشيخ ويقوم راوي عن الشيخ عن شيخ شيخه بلفظ عن أو أن ونحوها اللي قال وذكر ونبئت وأخبرت اللي كل ساقط تمريد اللي ما فيش فاع تصريح بالآ بالسماء خد بالك أما تدليس الشيوخ بيقول حدسا ما بيقولش عن لا بيصرح بالسمع من شيخه بس بيسميه باسم غير معروف زي في اضطر ما ضربنا مثال المره اللي فاتت محمد بن سعد المصلوب واخد بالك ومحمد بن السائب الكلبي مش كده وابن حبان ابن حبان احيانا بعض الناس يقولك وقال ابو حاتم طب ابو حاتم المشهور هو ابو حاتم الرازي بس ابن حبان برضه بيلقب بايه باب حاتم فإذا قل وقال أبو حاتم يبقى على طول الآه الذهن ينصرف لمن لأبو حاتم الرازي لأنه هو المشهور بكنيته إنما بن حبان مش مشهور بكنيته مش مشهور بآه بكنيته خد بالك. أما تدلس التسوية بقى وده الصورة الثالثة من أنواع التدلس إن هو اللي بيدلس تدلس التسوية ده بيدقى فوق ثلاث رواق أو ثلاث طبقات من الرواء بيجي على الشيخ بتاعه ويثبته يعني ايه ما يسقطوش بس يجع على الروي اللي في النص اللي بين شاخه وشاخ شاخ ويسقط وهنشوف المثل بتاعه الوقت القاضي ان الحافظ العراقي عليه رحمة الله يقول يجي المدلس الى حديث سمعه من شيخه وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف وده ليس بلازم وهنوضح الوقت ان هو مش لازم يبقى ضعيف ممكن يبقى حاجة تانية وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة يبقى بقوا كم كده ثلاثة ثقة ضعيف ثقة يقوم يجي المدلس يسيب الثقة ويقوم ش انظر اللي في النص ويقوم جايب الثقة الثالث بس فيه مشكل لازم يكون الثقة الاولاني ده بيروي عن الثقة الثالث لازم يكون عصره وسمعه لان لو هو اسقت اللي في النص ده والثقة الاولاني ما ادركش الثقة التاني كده على طول سيظهر ضعف الحديث مباشرة لأن في الحالة ده يبقى فيه انقطاع لأنه لم يدركه لأنه لم يدركه واخد بالك فبيقول فيسقط منه شيخه الضعيف ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل بلفظ محتمل يعني آه يعني بلفظ محتمل للسماع زي عن وأن وقال الألفاظ اللي احنا بنقولها دين واخد بالك كعنعنة ونحوها فيصير الاسناد كله ثقات يبقى كده ايه سواه يعني ايه سواه يعني خلى الاسناد كله ايه مستو بال ايه بالثقات واذاكم بيسموه تدليس ايه تسويه زي بالضبط من الممكن انت مثلا يبقى فيه مثلا طبق فيه فيه طعام ممكن أنا اجي من النص كده من تحت أم واخد مثلا معلقة او حاجه وهاتيه الطبق من فوق ايه زي ما هو خد بالك يترك مستوى كما هو من أعلى ولكن هو اتخذ منه شيء من أه من تحت تقريبا المعنى كده إنه جاء من النص شال حاجة بس مايش أه ايه بينه, بينه خلاص لا بعد كده يقول ويصرح هو الحتة اللي احنا اتكلمنا في الوقتي ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه لأنه قد سمعه منه فلا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل خد بالك وطبعا العلة اللي هي السبب القضح في ضعف الآئة الحديث الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يقول وقد عرض الحافظ ابن حجر هذا التعريف غير جامع قال لي ان ده تعريف غير جامع ليه واضح طبعا ان الشيخ يعني وكأنه يشرح معنى تدلس الآئة التسوية وجاء الحفظ ابن حجر بقى عرف التدلس بقى الفضل أقل في الآ في يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في تعريفه لتليس التسوية هو أن يجئ الراوي خد بالك الحافظ العراقي قال أن يجئ المدلس أحسن أحسن تعبير أن يجئ الآ المدلس إنما هنا الحافظ ابن حجر يقول أن يجئ الآ الراوي وعلى فكر الأولى كلام الحافظ العراقي ليه؟ لأن الفعل اللي يعملها دي لابد أن يكون آ مدلس فكلمة أن يكون الراوي بإطلاق سواء كان مدلسا أما غير مدلس لا هذا فيه تعقب على الحفظ بن حجر القاضي، حفظ بن حجر يقول عن تعريف تدليس التسوية أن يجي الراوي إلى حديث قد سمعه من شيخ وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر فيسقط الواسطة بصيغة محتملة فيسقط الواسطة بصيغة محتملة فيصير الاسناد عاليا وهو في الحقيقة نازل هو ان يجيء الراوي الى حديث قد سمعه من شيخ وسمعه ذلك الشيخ من اخر عن اخر فيسقط الواسطة بصيغة محتملة، فيصير الإسناد عاليا وهو في الحقيقة نازل. هنحاول نوضح المعنى العام يا إخوينا للتعريف بتاع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. يقول أن يجئ الراوي تعقبه المتعقبون بأن تعبير الحافظ العراقي عليه رحمة الله أولاً من تعبير الحافظ ابن حجر ليه؟ لأن هذه الفعلة لا، لأن هذا الفعل لا يفعله إلا مدلس. فالاولى أن يسمى إيه؟ ان يصرح بان الراوي هنا ايه مدلس هو ان يجيء الراوي أو المدلس يعني الى حديث قد سمعه من شيخ سمعه من شيخ يقصد ايه شيخ, شيخ المباشر شيخه اخوان وسمعه خد بالك من الألفاظ كويس أو من الفاظ الائمه لانه كل لفظ بيقوله بيقصدوا بها معنى دقيق قد سمعه يعني معنى كده ما هيقولش عن شيخه عن ولا قال ولا أن ولا اخبرته ولا ولا ولا ولا ده هيقول حدثنا شيخي فلان خد بالك بقى من من الاشكاليه الكبيره فين ولذلك هذا النوع من التدليس مذموم جدا عند اهل العلم وان كان قليل اصلا يعني هو مش كتير زي تدليس الاسناد وتدليس الشيوخ زي ما هنشوف ان شاء الله قد سمعه من شيخ يبقى هيجي المدلس يقول عن شيخه حدثنا او حدثني يبقى في اشكال في التدليس التدليس إنه يقول صيغة غير صريحة في السماع زي عن وقال وأن وأخبرته وذكر فخذ وسمعه ذلك الشيخ اللي هو شيخه يعني شيخ المدلس عن وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر يعني شيخ المدلس شيخ المدلس سمعه من آه من شيخ من شيخ له وشيخ شيخ المدلس سمعه من شيخه يبقى كده فيه كم راوي المدل اللي بيدلس تدريس التسوية تلات شيخه المباشر وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه يبقى كده كم طبقة تلات بس الثلاث طبقات دول متعاصرين التلات موجودين في نفس الايه الوقت في نفس العاصر واخد بالك يعني من الممكن انهم كلهم يسمعوا من ايه من بعض كلهم الثلاثة ممكن يسمعوا من آه من بعض فيعمل آه بقى اللي هو اللي بيدلس تفلس التسوية ده يجعل الشيخ الوسطاني ما هو الشيخ المباشر لا شيخ شاخه اللي هو آه اللي هو من الممكن ان يكون ضعيف واحيانا بيبقى صغير السن يعني آه المدلس يعني آه يستكبرها يعني أنا هروع عن شاخي وشاخي ده سمع الحديث من واحد صغير السن فيستكبر على نفسه وعلى مين وعلى شيخ وطبعا يعني اهل العلم كان دائما يطلب الايه العلو في الاسناد يعني دايما يحاول يذهب للمين لاكبر شيخ موجود سمع الحديث ويكون عايش اكبر شيخ عايش سمع الحديث طب ماني ممكن اسمع الحديث من شيخ عايش في زمني ويبقى الوسط بينه وبينه 3 4 5 6 ممكن او وضربنا نحن أمثلة بهذا الشكل قبل ذلك يعني من الممكن أننا أسمع حديث عن مثلا مثلا عن أخنا أو الشيخ طارق عوضل والشيخ طارق عوضل ينقل عن الشيخ أبو إصحاق والشيخ أبو إصحاق يروي عن الشيخ الألباني الشيخ طارق الشيخ أبو إصحاق الشيخ الألباني التلاتة عاشوا في نفس العاصر وان روى عنهم التلاتة في الحالة ده اسمه ايه في الحديث نزول وإحنا خدنا الباب بتاع الحديث النازل وصعب ابلكيشن وكله ما قلت رجاله على ها وضده ذاك الذي قد نازل كل الاسناد رجاله عدد الرجال بتاعه ما يقل يسمى اسناد ايه عالج وكل ما يزيد واحد يسمى نازلا يسمى ايه نازلا يقول الشيخ عليه رحمة الله وسمعه ذلك الشيخ من اخر عن اخر يبقى اذا احنا اتفقنا ان الذي يدلس تبليس التسوية بيبقى فوق كم شيخ ثلاث بيجعل وسطاني ويسقطه اما لضعف فيه واخد بالك واما لصغر سن واما لصغر ايه سن ولذلك الحفظ ابن حجر عليه رحمة الله لما استدرك على شيخه وقال له ان التعريف بتاع جغل الشيخ الحمزة العراق عليه رحمة الله نص على أن اللي بيسقط ماله ضعيف بس ما نصش على أن اللي بيسقط من الممكن أن يكون أيضا أ صغير القائل السن من الممكن يكون صغير القائل السن فيسقط الواسطة بصيغة محتملة يعني ايه يسقط الواسطة؟ الواسطة بين مين؟ بين شاخه وشيخ شيخ شيخ مش الواسطة بين شاخه وشيخ شاخه المباشر لا لأنه بيشيل الآ الوسطان اللي بينهم هما الآ الثلاث فيسكت الواسطة بين شيخه وشيخ وشيخ وشيخ آه وخذ بلق بيشيل شيخ شيخ وبالضبط كده آه هنشوف فيسكت الواسطة بصيغة محتملة يعني كلمة بصيغة محتملة إحنا بنكررها كتير أو يا إخوان كلمة صيغة محتملة الصيغة المحتملة للمحتملة للسمع اللي هي الصيغة اللي ممكن تفيد إنني سمعت وبرضو ممكن تفيد إنني ما سمعتش يعني لما أقول عن عني... اا نعم اللي هي صيغة التمرين اللي هي لما أقول مثلا لما نقول نقول الوقت في العصر الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كي... كذا وكذا وكذا هل إحنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم اه دي صيغة محتملة للسمع وعدم الاستماع قلت بلك ف... فلما أي ف... في بعد كده في أي عبارة من العبارات لما نقول بصيغة محتملة يعني بصيغة تحتمل السماء وعدم الاستماع زي الصيغ الغير صريحة في السماء خد طيب فيصير الإسناد عاليا طيب هو صار ل لإن شل من النص إيه؟ راوي أسقط راويا فيصير الإسناد عاليا بعد أن كان نازلا بعد أن كان آء نازلا انتهى كلام الحافظ عليه رحمة الله إذا الذي يدلس تدلس التسوية لا يسقط شيخه المباشر كما كان كالحال في تدليس الإسناد لأن في تدليس الإسناد بيسقط الشيخ المباشر وخذ بالك ولا يعم حاله ويسميه بغير اسمه الآء المشهور به أو بكنية غير الكنيه المشهور بها زي ما احنا عرفنا تدليس الشيخ المرة اللي فات حد لسه فاكر؟ أه آه أيوة أن يصف الراوي شيخه بوصف بشيء لم يشتهر به من اسم آه أو كنية أو لقب أو آه أو نس أو نسبة أو نسبية خد بلت مشا خلنا إذا تدلس الشيوخ بيختلف تدلس التسوية بيختلف في الصورة عن مين تدلس الاسناد وتدلس الشيوخ الصورة مختلفة تماما خد بلت دم ما بي... مبيس كت شيخ المباش ده مش دا المشكلة أكبر ده بيذكر شيخ شيخه بيذكر شيخ ايه شيخ, شيخ. بالك طير إذا يعني التعريف بتاع الحافظ ابن حجر إلى حد الماء يعني هو أقرب للآ لل لل هو يكون حد من حدود التعريفات لأنه أنا أقل في الآ في الألفاظ لأنه أقل في الآ في الألفاظ لو حبينا نضرب مثال لتجلس الشيوخ وطبعا هو غالبا مش هيبني المعنى بتاع تدلس الشيوخ من خلال التعريف بس لابد من مثال عملي يظهر من خلاله تدلس الاياء الشيوخ تدلس التسوية تدلس الاياء التسوية تدلس التسوية اخواننا اشتهر به بعض اهل العلم منهم من اغرق فيه واكثر ومنهم من كان يفعله قليلا جدا بل نادرا وفيه ائمة كبار وصفهم بانهم يدلسوا, يدلسوا تدلس تسوية خد بالك زى يعني ممكن سفان الثوري قيل عنه ذلك وإن كان لم يثبت أصلا وطبعا آه لحنا لا نا نأخذ ال سفيان أو لا يعني آه لنعل أحاديثه بالآه بال خد بالك إلا إن بعض الناس قالوا إن والناس مثلا سفيان وغيره وقعوا في أشياء من هذا ولكن نادرة جدا وبيبقى معروفهم مع معروف أر عملوها لا فعشان كده لا يؤخذوا بالآه بفعلها يعني الآئمة اعتذروا عنهم بأنهم ما بيفعلوها مع علمهم بأن الذي أسقطه آ ثقة بأن الذي أسقطه آثب من أشهر الناس بتدليس الآ التسوية الوليد من مسلم راوي من الرواه اسمه الوليد ابن مسلم وكذلك أو كذلك أحيانا كان يفعله شيم خد بالك وآ وقيل أيضاً وهذا الذي سنضرب عنه الآ المثل إن بقية ابن الوليد ممن كان يفعل تدلس الآية التسوية زي ما يصف أبو حاتم الرازي عليه رحمة الله بذلك الآن هنضرب مثال لتدلس الآية التسوية رواه الإماء البقية ابن الوليد عليه رحمة الله يقول بقية ابن الوليد قال بقية قال حدثني قال ايه حدثني خد بالك هنا الراجل ايه صرح بالتحديث والاشكالية في المدلس انه ايه ان يقول ايه انه يقول عن لو قال عن او ان او قال اللي الصيغ اللي المحتمله للاستماع خد بالك في الحاله دي احنا بنتوقف في ايه في حديثه بل نرد ان لم يصرح بالتحديث ان لم يصرح بالا بالتحديث بقيه ابن الوليد عليه رحمة الله يقول حدثني حدثني حدثه او من يقول حدثني حدثني ابو هلال الاسدي واخد بالك عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقبل الحديث يسوقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعلموا عقده رايه حتى تتعلم عقدة أي رأيه أو كلاما هذا أي معنى القصد إحنا طبعا إحنا لا إيه ما إيه ما الإشكال مش عندنا في المات الإشكال عندنا فين؟ في الإسنال يبقى بقي ابن الوليد في رواية من الروايات قال حدثني أبو هلال الأسدي عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واخد بالك واستقبل النص يا ياسوك لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعلموا عقدة ايه دينه او ايه رايه او ايه او رايه بالك جات الروايه من طريق ثاني واحنا قلنا في فرق بين الطريق والشاهد من طريق ثاني يعني باسناد اخر الاسناد الثاني ده عشان تعرف بقى احنا هنحط الاسناد جنب بعض ونبدا نقارن بقى الاسناد ده رواه عبيد الله ابن عمرو يبقى ده اسناد او ده طريق وده طريق اخر الطريق الثاني رواه عبيد الله ابن عمرو عن اسحاق ابن ابي فروه عن نافع عن ابن عمر خد بالك بقى من الايه من الاسناد هنا بقيه الايه حدثني ابو هلال الاسدي عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقبل النص يسوقه او استقبل الحديث يسوقه جاء الحديث نفس النص نفس المتن من روايه اخرى رواها عبيد الله بن عمرو عن اسحاق ابن ابي فروه عن نافع عن ابن عمر خد بالك بقى الإشكالية ثاني ده عبيد الله ابن عامر هو نفسه ابو هلال الاسدي اه يبقى بقيه هنا عمل اول اشكاليه عملت تدليس ايه احسنتم فعلا عملت تدليس ايه لا هو الرجل مشهور ومعروف انه عبيد الله ابن ايه بن عمرو جعامل ابا بقيه بن الوليد اه ناداه بكنيته او سماه بكنيته ابو هلاء او ايا كانت الكني نحن نضرب مثلا للتوضيح والتفهم المعنى وعبيد الله ابن عمرو من بني اسد فنسبه فنسبه الى, إلى قبيلته اللي هي بني ايه فاصبح بدل ما يقول حدثني عبيد الله بن عمرو أو عبيد الله بن عمرو قال حدثني ابو هلال الاسدي وهما الاثنين ايه واحد ابو هلال الاسدي هو نفس عبيد الله بن عمرو يبقى اول اشكاليه عملها بقيه بن الوليد خد بالك بقيه بن الوليد انه دلس تدليس شيوخ لانه سما سما شيخه بايه بما لم يشتهر إيه به الحاجة التانية طب تعال بقى استنى اذا كان ابو هلال الاسادي هو نفسه عبيد الله ابن عامر هنا عبيد الله ابن عامر قال ايه في الاسناد الاولان عن نافع تب هنا عبيد الله ابن عامر قال ايه عن اسحاق ابن ابي فروة عن اسحاق ابن ابي ايه فروة عن نافع عن ابن عمر يعني معنى كده ان بقيه عمل اسقط من اسقط من اخوان اللي هو من بقى اضحكت ان ابي فروة شيخ شيخ شيخ ايه يبقى عمل حاجتين عمل تدلس شيوخ وعمل تدلس ايه تسوية طيب هو عبيد الله ابن عامر سمع عن من نافع ولا لم يسمع منه سمع منه وادركت واخد بلد ماشي اه يبقى هنا هو اسقط شيخ الشيخ مع ان فيه امكانيه لان شيخ اللي هو عبيد الله بن عامر اللي هو شيخه ايه بقيه سمع من مين من ناف يعني من الممكن ان الاسناد كده يبقى اسناد ايه يمشي صحيح بس لو كان فيه ايه تصريح بالسماع طب ما هو هنا صرح بالسماع بس صرح باسمع عن مين؟ عن شيخه لأنه فعلا سمع الحديث من شيخه بس لما سمع الحديث من شيخه ما سمعوش من عن شيخه عن نفع عن ابن عمر لا ده عن شيخه اللي هو عبيد الله بن عمرو اللي هو أبو هلال الأسدي عن إسحاك ابن, ابن أبي فروه عن نفع عن ابن عمر إنما هو فعلا سمع الحديث من مين؟ من شيخيه ابو هلال الاسادي اللي هو عبيد الله ابن عامر سمعوا منه فعل ولذلك قال آه حدثا بس جعل شيخه بقى وخلى شيخه يقول آه عن آه هنا روى الحديث بلفظ محتمل للآل السماء محتمل لمين وهو ده بالضبط تدليس الآل التسوية يبقى جه بقية أسقط شيخ شيخه شيخه مين؟ عبيد الله بن عامر أسقط مين بقى؟ إسحك بن أبي فارو اللي هو بن شيخه وشيخ شيخه اللي هو مين؟ الإمام نافع عليه رحمة الله خد بالك يبقى هنا إشكاليتين عملهم مين؟ عملهم بقية الأولانية أنه وصف شيخه بوصف أو, أو بلقب أو بكنية لم يكن مشهورا بها واخد بالك فأكدا عمل تبنيت ايه شيوخ حاجه الثانيه ان هو اسقط شيخ شيخه اللي هو مين اسحاق بن ابي ايه فاروق الوقت حق بن ابي ايه فرو طب هو اسقط بقى اسحاق بن ابي فروه ليه, ليه اسقطه اسحاق بن ابي فروه فيه كلام من ناحية الروايه فيه ايه كلام يعني فيه ضعف فيه ايه ضعف وان كان حديثه محتمل للتحسين يعني من الممكن ان ايه حديثه ايه يمشي. ولكن هو اسقطه له عشان يبقى ظاهر النص شوف اصبح كده القال اسناد ايه ائمه كبار اصبح ائمه كبار اصبح مين عبيد الله بن عمرو ده راجل اثق ونافع ده الامام نافع اللي هو اوسط من روى عن ابن عمر نافع عن ابن عمر ده من اصح الاثناه واخد بالك اه مالك عن نافع عن ابن عمر وبعض الناس قال الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر فظهر الاسناد وكأنه ايه وكأنه في ايه في منتهى الصح في منتهى الايه الصح واخد بالك يعني معنى كده ان هو جود الاسناد جوده اي حسنه واخد بالك انما وجود اسحاق ابن ابي فروه مش هيجعل الاسناد ايه جيد بل من الممكن يخلي الاسناد ايه فيه ضعف فيه اخوان فيه ايه ضعف يبقى تدلس الشيوخ مضمونه او معناه او مفهومه ان يأتي من يدلس تدلس التسوية معذرة ان يأتي من يدلس تدلس التسوية كبقية وان كان فيه كلام اصلا ان كان بقية بيدلس تدلس ايه تسوية ولا لا فيه كلام على فكر لذلك جبأ الامام ابو حاتم الرازي عليه رحمة الله بعد ان ساق هذا المثل في بيان أن بقية بن الوليد يدل التجلس الآ التسوية الآ وكان من أفعل الناس لذلك قال على بقية بن الوليد وكان من أفعل الناس لذلك طبعا أفعل تضيف لآ معناها أخوان معناها آ إنه أكثر من آ من تجلس الآ التسوية وكان من أفعل الناس الآ لذلك وإن كان الإمام أبو حاتم عليه رحمة الله نوزع في ذلك يعني في بعض اهل العلم اختلف مع ابي حاتم من الرازي في كون بقية ابن الوليد يدل استدلس تسوية او لا يدل استدلس تسوية ومن ضمنهم الشيخ الالباني عليه رحمة الله يعني الشيخ الالباني في كتبه وله كلام رائق وقوي جدا في الموضوع ده وكلام مقنع جدا تحقق علم قوي جدا في انه بيقول ان بقية ابن الوليد كان لا يدلل تدليس التسويق واخد بالك والف كده اشكالية كده معينة معلش انحنا هنحاول ن... ما... ما ندخلش فيها يعني لانها بقى اشكالية حدثية شوية هنحاول نختصرها ولما تقابلنا ان شاء الله باذن الله في شغلنا العمل هنوضحها باذن الله فالامام فال... ابو حاتم الرازي عليه رحمة الله يقول يقول وكان بقية من افعل الناس لهذا فعلى هذا الامر او بهذا الفعل يكون بقي ابن الوليد عليه رحمة الله قد آه دلس تدلس شوخ وتدلس آه تسوية تدلس آه تسوية فيه امثلة كتير لتدلس التسوية احيانا هشيم كان يفعل ذلك يعني هشين روى حديث عن يحيى بن سعيد اللي هو القطان عن الزهري الإمام الكبير محمد بن شهاب الزهري الإمام العالم في الحديث روى حديث رواهه هشايم وشام معروف أنه من المدلسين من المشهورين بالتدليس هشايم واخد بالك فجه روى الحديث عن يحيى بن سعاد القطان عن الزهري وروي الحديث بإسناد آخر عن يحيى بن سعاد القطان عن مالك عن الزهري يعني هو أسقط هنا من مالك طب هو أسقط مالك هو مالك ضعيف طب كان مثلا من الأئمة الصغار لا بالعكس ده مالك إذا ذكر مالك فذا النجم معروف ان الإمام مالك من الأئمة الكبار فقها وحديثا خد بالك إنما من الممكن هنا إن هو يكون أسقطه طلبا للعلوم طلبا للأ للعلوم وخد بالك وبعض الناس كان بيكون بهذا الأمر بالك. إيه. إيه. وكان الذي يسقطه يكون إيه. ثقة يكون ثقة زي ما اعتذر عن الإمام سفيان الثوري وغيره بذلك أنه أحيانا كان يسقط بعض الرواه مع علمه أنهم إيه. ثقات بس ما كانش يسقط الضعفاء ما كانش يسقط الآ يعني لو, لو دلس في مرة من المرات في إسناد من الأسانين كان يدلس عن مين؟ أو يسقط مين؟ روي يكون ايه ثقه عنده ما هو بس ممكن يكون ثقه عنده سكة سكة ليس ثقه عند ايه عند غيره ليس ثقه عند آه غيره جميل طيب حكم تدليس التسويه ما حكم تدليس التسوية الحافظ العلائي عليه رحمه الله اللي هو صاحب كتاب آه جامع التحصيل في معرفه المراسيل يقول عن حكم تدليس التسوية وهو مذموم جدا من وجوه كثير اللي هو إيه بقى اللي مذموم جدا من وجوه كثيرة تدليس الآاء التسوية تدليس الآاء التسوية ولا شك أنه أشر أنواع التدليس يا أخوان لأن شوفي الإشكالية الكبيرة اللي بيعملها لأن هذا الأمر أو هذه العلة اللي في الإسناد لا يكتشفها إلا من إلا أئمة الآاء النقد أما الجرح والتعديل هما اللي يكتشفوا أمثال هذه العلل لأن الاسناد واضح اللي هيجي يدرس الاسناد هيدور على مين عبيد الله ابن عام ثقة ناج وهيدور عن النافع من الأمة الكبار ثقة وبعد كده ابن عمر طبعا ده آء الصحابي والصحابة كلهم آء ثقات آء عدول فهيقول على الاسناد آء مباشرة مصحيح إنه آء صحيح إنه الله. طب مش هنا فيه تدلس يعني فيه روى اسقط هو روى اللي اسقط مش هيبان طب مش هيبان لا لان فيه امكانية انه عبيد الله ابن عمر يسمع من من مباشرة من نافع يعني هو ادرك نافع وسمع منه فلما يجي احقق عن نافع الناس كلها تقبل حديثه لانه ادركه وعصره وسمع منهم فهنا الامر فيه تعمية كبيرة جدا يا اخوانا ولذلك اهل العلم زموه جدا لان فيها نوع من التوعير للوقوف على حال الاسناد صحة او, او ضعفا يقول حافظ العلاق عليه رحمة الله وهو مزموم جدا من وجوه كثيرة اولها, اولها انه غش وتغطية لحال الحديث الضعيف ثانيها أنه يروي عن شيخه ما لم يتحمله عن شيخ شيخه الظاهر في السند أنه يروي عن شيخه ما لم يتحمله عن شيخ شيخه الظاهر في الآية في السند وده حقيق لو نظرنا ياخونا يا للإصناد ننظر كده للإصناد ياخونا يا بقية بن الوليد عمل ايه؟ قال حدثني ابو هلال الاسدي اللي هو عبيد الله ابن ايه؟ ابن عامر عليه عيب كده؟ الراجل قال ايه؟ حدثني يعني صرح بال ايه؟ بالتحديث يبقى مفيش اشك. المفروض ان احنا هنقول مفيش اشكاليه في بقية ابن الولد. وحتى لو كان ايه؟ مدلسا حتى لو كان اخوان مدلس جامين بقى ابو هلال الاسدي قال ايه؟ عن نافع ما هو ما ينفعش يقول ايه حدثنا نافع لان لو قال ابو هلال الاسدي حدثنا نافع وهو ما سمعش بقى ايه اصبح كذابا وترك حديثه حديثه وترك ايه حديث طب هو عمل ايه شال الشيخ بتاع عبيد الله ابن عامر اللي هو اسحاق بن ابي ثور اللي كان الاشكال ولما جاي يروي يحط صيغه تحمل او صيغه اداء بين عبيد الله بن عمر وبين نافع ما قالش حدثا كي لا يسكت ايه برضو إيه كي لا يسكت شيخه لانه لو قال عن شيخه لو لو صرح شيخه بالتحداث لا سكت ايه شيخه فالحطة التانية للحفظ العلاق عليه رحمة الله بيقول ان هذا الامر مزمون بسببها ومنها انه يروي عن شيخه ما لم يتحمله عن شيخ شيخه الظاهر في الاسناد لأنه لم يسمع منه الحديث إلا بتوسط الضعيف إلا بتوسط أخوانا الضعيف ثالثها ثالث سبب يجعل هذا النوع من التدليس مذموم جدا أنه يعترف على شيخه بتدليس لم يأذن له فيه وربما الحق بشيخه وصمه التدليس طب تعالى بقى هو ليه هيلحق بشيخه وصمه التدليس ليه هو لما الحدث انا اصبح كده مدلس يبقى كده ايه برئت ذمته برئت اخوانه ذمته انما اصبحت العهد على من في الاشكاليه دي على شاخه ابو هلال الاسد اللي عبيد الله بن عامر لان الراوي اللي اسقط ماهوش بين بقيه وبين شاخه لا ده بين شاخه اللي هو عبيد الله بن عامر وبين مين نافع وبين مين فاصبحت الجنيه معصبة بمن بعبد الله بمن بعبد الله بعبيد الله بن عامر بعبيد الله ابن آه يبقى كده هو آه أوقع شيخه في خطأ ليس له جنية فيه ولذلك بيقولك أنه بيعترف على شيخه بتدلس لم يأذن له فيه طبعاً ما فيش شيخ بيأذن للي للي للي لتلميذ أنه بتدلس ما بيقولهش أنني بدلس، ما بيقولهش أنني لم يأذن له فيه يعني آه لم يفعله أو لم يقع آه فيه المقصود واخد بالك وربما ألحك بشيخه وصمة الآية التدلس لأن في الحالة ده على طول النقاط بتوع الحديث هيقفوله هيقول له استنى عبيد الله ابن عمرو نعم بيروى عن نافع بس خد بالك انت عارف نقاط الحديث وائمة الحديث عارفين الاحاديث اللي رواها الراوي عن شيخه وعارفين الاحاديث اللي مروهاش رغم ان هو سمع منه فلو روا عنه مت حديث هم عارفين ان هو روا عنه خمسين والخمسين التانيين دول ما فيه واسطة فيه آه فيه آه يا فيه آه وصدر. ففي الحالة دي ده هيبقى من الأحاديث اللي معروف ان عبيد الله ابن عمرو مروحش عن مين عن نفع مباشرة ففي الحالة دي مين اللي هيتهم بالتدليس عبيد الله ابن عمرو لان بقية برق نفسه من الآه من الجنية من المصيبة اللي أوقع شيخه آه فيها وخد بالك فهنا الضرر واللي زلكم مأله عليه أنه شر أنوع التدريس له لأن الضرر بتاعه لا يلحق فاعلًا ولكن يقع على على شيخ ولكن يقع على أخوة على شيخه الحافظ العلاء عليه رحمة الله يقول ولا ريب في تضعيف من أكثر من هذا النوع وهنا بقى هنقول آه هنقول أخوة حكم من يدلس تدلس التسوي إنه ممكن يؤدي إلى إيه؟ إلى تضعيفه لذلك الحفظ العلاء يقول ولا ريب في تضعيف من أكثر من هذا النوع إلى أن قال وبالجملة فهذا النوع أفحش أنواع التدلس مطلقا وشرها لكنه قليل بالنسبة إلى ما يوجد عند المدلسين اللي هم المدلسين هم بقى تدلس الإسناد وتجلس الآء الشيوخ يبقى أكثر أنواع التدليس انتشارا هي تجلس الآء الإسلام يليه تجلس الشيوخ وأقل منه تجلس الآء التسوية تجلس الآء التسوية اللي سبتت عليه اللي سبتت عليه إشكالية تجلس التسوية هو الولد ابن موسى الولد ابن موسى أخذ بالك الاثنين اسمه متداخل فيه بقية ابن الوليد وفيه الوليد ابن مسل وأحيانا بعض أهل العلم اتهمه شيء بأنه كان يسوي ويدلس أو يدلس ويسوي واخذ بالك لا لا لا دول هو تشابه في الاسم بس ولذلك كان يقولك بقية كن من أحاديثه على ايه على تقييم يعني أخذ بالك من أحاديثه لأنه عنده مشكلة واخذ بالك ماشي يا اخوانا احنا قلنا ان الوليد ابن مسلم او بقية ابن الوليد فيه نزاع بين اهل العلم هل ثبت انه كان يدلس تدلس تسوية او كان لا يدلس تدلس تسوية الشيخ ناصر رحمة الله في بحث ممتع في سلسلة الحديث الضعيفة بس في المجلد في المجلد الثاني عشر وده من المجلدات اللي الشيخ عليه رحمة الله لأنه الحديث اللي, اللي اتكلم فيه عن الإشكالية دي بتوسع كان خمس تلاف خمسمية وشوي مش متذكر رقم بالضبط ولكن هو تقريبا طبعا خمس ده آخر حاجة في المجلد العاشر لأن الشيخ عليه رحمة الله سلسية الحديثة الضعفة والموضوع بتاعته كل مجلد فيه خمسمية حديث فخمس تلاف معناه عشر خمس تلاف وخمسمية هو خمس تلاف خمسمية وشوي يعني في المجلد الثاني عشر من السلسلة الـآء الضعيفة وعلى فكرة الشيخ عليه رحمة الله لم يطبع المجلد السنة عشر أصلاً يعني آخر ما طبعه الشيخ من السلسلة الضعيفة في حياته كان المجلد السادس على على حد علمي بقية المجلدات من السابع لحد الأربع تاشر بس الأربع تاشر ما فيش فيه ما هو مش خمسميت حديث أقل شوي يعني هم لحد ال عشر فضل مجموعه من الاحاديث حطها في مجلد ايه عشر ده طبعه الورثه بتوع الشيخ الالباني عليه رحمه الله ولذلك ما تلاقيش التحقيقات فيه بقوه الكتب اللي الشيخ عليه رحمه الله طبعها في في حياته لان كان الشيخ موسوس جدا في طباعه كتبه يعني لما كان بيطلع كتاب للطباعه بيبقى يعني يعني اكل عليه الدهر وشرب بيراجع كتير جدا كل شوية يعدل يزود ومع ذلك كان الشيخ عليه رحمة الله في المجلدات اللي هي بعد بقى المجلدات الأولانية يقول ايه وقد أوردت حديثا وقد أخطأت فيه وضعفته مثلا لو كان في الضعيفة وإنما هو صحيح فنقله إلى الصحيحة وكذلك فعل بالنسبة لمن للأحاديث اللي هي صحيحة فكان الشيخ طول ما هو ايه طول ما هو عايش بيراجع الأحاديث بتاعته أي خطأ بيرجع عن ولذلك فيه بعض الكتب بتتكلم عن مراجعات الشيخ الألباني لنفسه مش المنتقد عليه يعني في أحاديث كتير جدا الشيخ الألباني رجع عن تصحيحه وفي أحاديث برضو كتير الشيخ الألباني رجع عن آه عن طبع القاضي إذا حكم من يدلس تدلس التسوية حكم من يدلس تدلس التسوية من الممكن آه أن يضعف بسبب آه ذلك ولكن على العموم لا يعلم عن أهل العلم أنهم أسقطوا رجل أو أسقطوا راوي بسبب أنه يدلس فقط واحنا قلنا الكلام ده يمكن المرة اللي فاتت يبقى التدليس أي نعم هو آه من مضاعفات الراوي ولكن لو هو بيدلس بس مع الأمانة في الحفظ والثقة والضبط ففي الحالة دي سيقبل حديثه وخدبالك ويكون ثقة في كل الأحادث التي يصرح فيها بالآه بالسبب التي يصرح فيها بالآه بالسمامة المبحث الأخير هنتكلم عنه النهاردة ان شاء الله بالنسبة لتدليس التسوية هل يشترط في قبول حديث المدلس تدليس التسوية التصريح بالسماع ونحوه في جميع طبقات السند ده بقى الجزء العملي ده الحيطة بقى المهمة جدا في الشغل العملي اللي هو بيعتمد فيه عليه المحققين بالك هل يشترط في قبول حديث المدلس تدليس التسوية التصريح بالسماع في جميع طبقات السنة ليه؟ بصوا يا أخوان لو أنا حبيت أقبل التدليس لو أن بقية ابن الوليد ممن يدلس تدليس التسوية سنفترض جدلا أن غلبت الظن أو الراجح أنه ممن يدلسون تدليس التسوية هل يكفيني في من يدلس تدلس التسويه اللي هو زي بقيه بن الوليد او الوليد بن مسلم او غيرهما ان هو يصرح بالسماع من شيخه بس لا هذا لا يكفي لابد ان هو يصرح بالسماع من شيخه ومن شيخ شيخه يعني لازم يقول بقي حدثني ابو هلال قال حدثنا نافع يعني لازم يصرح بالسماع عن شيخه وشيخه يصرح بالسماع عن شيخ شيخه وهكذا إلى نهاية الإثنان هل لابد من التصريح بالسماع إلى نهاية الإثنان لابد يشترط الغالب والذي تطمئن إليه النفس وده غالب أفعال المحققين من أهل العلم كالحافظ ابن حجر وغيره أنهم لا يشترطون ذلك يشترطوا بس التصريح بالسماع في الطبقتين اللي فهم المشكلة اللي هم مين شيخ المدلس تدليس التسوية وشيخ شيخه يعني لازم بقية يقول عن شيخه حدثنا ولازم شيخه يقول عن شيخ شيخه حدثنا وهذا يكفي في انتفاء شبهه التدليس التسوية وهذا كاف في انتفاء شبهه تدليس الأخوان التسوية ولذلك بنقول وما تطمئن إليه النفس وده ما ذهب اليه كثير من اهل العلم انه يكتفى بتصريح المدلس عن شيخه وبتصريح شيخه عن شيخه خد بالك وال... ال... ال... خلنا نقول او نختار هذا القول يا اخواننا عدة امور اول هذه الامور اول هذه الامور التي جعلتنا نقول انه يكتفى من الذي يدلس تدليس التسوية بأن يصرح بالسماع من شيخه وشيخ شيخه عدة أمور اولها أننا إذا نظرنا في تع في العلماء لتدليس التسوية نرى أنهم يعرفونه بما يدل على أن العلة في هاتين الطبقتين فقط آه. يبقى إذن أيوة. أيوة. طبقه. لا طبقتين اللي هو شيخه وشخشاه انما الطبقه الثالثه مش فاته لسه تسوي لو رو مصر عملها بعد كده مع حد نفس ال... نفس لا يا ريت السؤال يبقى أوضح شوي. يعني, يعني, هو... يعني أي... أي... ش... هذا يشتهر بين العلماء اللي كده أنه يدلس في الطبقات العليا ده بيشتهر بين العلماء بيبقى معروف ما هو برضه تدلس تسويه، برضه تدلس تسويه ولكن هل اللي بيدلس تدلس التسوية ده مشهور بأنه لما بيجي يدلس تدلس تسويه بي بيدلس في آه في في شيخ وشيخ شيخ وبس ولا بيطبق بي بيطبّق ذلك ايضا في الطبقات العليا ده يعرف بآه بالتتبع ده يعرف بالتتبع وبنص اهل العلم احنا ما حش اللي بنعرفه على فكرة. اللي بينص على ذلك ائمة العلم المتقدمين اللي هم ائمة الرجال المتقدمين اخد بالك آه. فهو التخرج هنا لان احنا اخترنا انه ينبغي على مدلس التسوية ان يصرح في طبقتين فقط ان احنا لما نظرنا الى تعريف اهل العلم التفديس التسوية وجدنا انهم يعرفونه بما يدل على ان العلة في هاتين الطبقتين فقط يعني الاشكال في مين؟ في الطبقتين اللي هم شيخه وشيخ شيخه وشيخ اخونا شيخ. الامر الثاني اللي خلانا نقول ان تدليس اللي تدلس التسويه يكون في الطبقتين اللي فوق المدلس فقط إن الأمثلة التي مثل بها العلماء في هذا القسم ان الامثله التي مثل بها العلماء في هذا القسم تدل على ان العله في هذا الموضع لا فيما بعد ذلك الموضع اللي هو المقصود به اه الطبقتين اللي فوق اللي هم شيخه طبقة شيخه وطبقة شيخ شيخه ماشي يا اخوانا الامر الثالث وده مستفاد بقى من فعل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله الامر الثالث صنيع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يدل على انه يكتفي من مدل استدليس التسوية بأن يصرح بالسماع من شيخه وأن يصرح شيخه بالسماع من شيخه يعني برضه الحفظ ابن حجر وهو بينقد الأحاديث اللي فاتت له أو لما بيجي يتكلم عن الأحاديث اللي فاتت له بالك بيتكلم عن الطبقتين دول بات اللي بيهمه ان يكون شيخ المدلس للتسوية يصرح بالسماع وشيخه شيخه يصرح بالسماع بس اما الطبقات العليا بعد ذلك فلا اشكالة فيها الا اذا الا اذا الا اذا اه الا اذا وجد في الحديث نكارة واخد بالك او مخالفة لاصول الحديث ولم نجد علا نعل بها الحديث الا ذلك بمعنى احنا بنقول ان الاشكالية في من يدلس استدلسة التسوية شاخ وشاخ شاف طيب الإشكالية هنا بقي ابن الولد قال حدثني أبو هلال قال أبو هلال حدثنا ناب كده انتفت آه انتفت آه يا أخوان التدلس التسوي لأنه صرح بالسماع من شخ من شخ آه شاخ وروى متن فيه نكار يعني روى متن من المتون فيه مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أو فيه مخالفة صريحة لما كان يفعل النبي أو ما كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام في الحاله دي في الحالة دي هنقبل النكارة اللي في المتن دي واخد بالك ولا في الحالة ديت نعل الاسناد ببقيه ابن الولي الوليد لا نعل ابن الوليد رغم انه عمل ايه صرح بالسمع من شيخه وشيخ ايه شيخ لان في الحاله دي اصبح ليس امامنا مفر الا ايه الا ان احنا نعصب الجنيه بمن ببقية ابن الوائز لأنه ممكن يكون عمل تدلس التسوية مش فوق شيخ شيخه لا في طبقة آه اعلى ونحن لم نتنبه لها يبقى ال الامر الثالث اللي خلينا نقول أن تدلس التسوية ينتفي إذا صرح المدلس, المدلس تدلس التسوية بالسماع من شيخه ومن شيخ شيخه هو صنع الحافظ ابن حجر أنه كان يكتفي من مدلس تدلس التسوية بأن يصرح بالسماع من شيخه وأن يصرح شيخه بالسماع من شيخ ولذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وهو بيتكلم عن بعض روايات بقيه بن الوليد في في كتابه في كتاب نتائج الأفكار طبعا نتائج الأفكار في تخيق أحاديث الأذكار الأفكار بتاع الإمام النووي في كتاب الحافظ ابن حجر مخرج فيه ومحقق فيه أحاديث الآ الأفكار بتاع الإمام النووي خد بالك بيقول آ في نقد لروية بقية ابن الوليد وبقية صدوق بقية مين ابن الوليد اللي هو يدلس تدلس تسوية او ممن يدلس تدلس تسوية على آه على قول بعض اهل العلم اخرج له مسلم بقية ده ممن اخرج له وممن رؤية له في الصحيح ولكن الاحديث اللي آه اللي صرح فيها بالآ بالسماء وانه بعاب عليه التدلس والتسوية واخد بالك وقد صرح بتحديث شيخه له وسمعه آق شيخه فانتفت الآق الريبة بلك يبقى بيقول وبقية صدوق اخرج له آق مسلم وانما عابوا عليه التدلس والتسوي إلا آق اذا صرح بتحديث شيخه له وآق وسمعه شيخه, يعني وسمعه شيخه شيخ يعني صرح بالتحديث عن شيخه وشيخه صرح بالتحديث عن شيخه بقول فانتفت الريبة يبقى معنى كده ان الحافظ ابن حجر كان بيعتمد على ان اللي بيدلس تدليس التسويه بيكون في الطبقتين دول بس طبقه الشيخ وطبقه شيخ الشيخ الامر الرابع الأمر الرابع ان احنا لم نجد احد توقف في رواية مدلس مدل تدليس التسويه مع تصريحه بالسماع في الطبقتين المذكورتين يعني في أغلب نقد أهل العلم للحديث أو للأحاديث، وخذ بالك، ومن ضمن النقد ده اللي هو أحاديث مين اللي بيدلس تدليس التسوية، ما وجدناش حد أعلى الحديث بتاع المدلس تدليس التسوية بآه، بعدم السماع في أعلى من الطبقتين دول، في أعلى من الطبقتين آه دول، اللي هم طبقة آه شيخ المدلس وشيخ آه وشيخ شيخه إذن. الأمر الأقرب للصواب وإن كان بعض أهل العلم يشترط أن مدلس تدلس التسوية لابد وأن يصرح بالتحديث في جميع طبقات السنة يعني هو لو صرح بالتحديث عن شاخه وشيخ شاخه وشيخ شيخ شاخه وجاف الرابع وعن عن يرد حديثه وده فعل الشيخ الألبان على فكرة إلا أن الشيخ ناصر عليه رحمة الله في نهاية حياته في سلسلة أسئلة الشيخ ابو الحسن المقربي اللي هو مصطفى بن إسماعيل لعلكم تعرفونا الشيخ ابو الحسن مصطفى بن إسماعيل ده من, من طلبة العلم الكبار في العصر الحديث هو, هو أصلا مصري ويعيش الآن في اليمن وكان من تلامزة الشيخ موجود كان عمل سلسلة من, من الأسئلة مع الشيخ الألبان عليه رحمة الله في سنة 1416 هجري سنة كام؟ خد بالك من التاريخ التاريخ مهمة قوي أنا حافظ التاريخ لسبب 1416 جرية دي يعني معناها قبل ماته الشيخ بكم سنة؟ باربع سنين الشيخ مات 1420 يعني يعتبر في نهاية حياته سألوا في الموضوع ده سألوا في موضوع تدليس التسوية ده ان انت يعني في في كتبك وفي ابحاثك واخد بالك وفي تحقيقاتك بتعمل بتعل الاسناد ان المدلس تدليس التسوية لم يصرح بالسمع في كل طبقات الاسناد فالشيخ عليه رحمة الله قال له كلاما مضمونه إن من الممكن لا يعلل الإسناد إذا صرح المدلس تبديس التسوية بالتصريح في الطبقتين فقط فكأن الشيخ يعني عاد خد بالك عن الرأي اللي كان متبني في بداية حياته وإن كان الشيخ ما صرحش كده بكده في كتبه الشيخ ما صرحش بكده في كتبه خد بالك إلا إن الشيخ أبو الحسن صقر صراحة عن هذا الأمر سألوا صراحته عن تدليس التسوية هل بد في من التصريح بالآ بالتحدث في كل طبقات الإسناد فهو آ ولا يكتف بس ف في المناقشات اتضح من كلام الشيخ الأبان هو ممكن يمشي الآ الإسناد لو أن المدلس تدليس التسوية يسأ صرح بالتحدث في الطبقتين الآ اللي فوق المدلس تدليس الآ التسوية هذا الله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نصر فرقة رسولك